بتا انا ماوي طير فوق في السماء دنيا بميلادك يا سوور غير تينا بميلادك يا يا عمي نارك ابن نس هو من دنيا في حضنك فوي حنئيم لدنيا لاني عشان يا نبعي صافي ارويني من الحنان ده حنانك وعد كل حدود الزمان ده يا ابتي موسى انت يا امي بتول يا أمي Sama